الرحيم قول سنال yan دخل الذين آمنوا وعملوا الطالحات جنات تجري من تحتها الأم إن زد أن في He ألم كيف ضرب الله مثلا كلمة صيبة كشيرة صيبة ثابت وصلها ثابت وصلها في السماء ويضرب الله الأنفال كَفَرُوا قَوْمَ قَرْيَةٍ كَانَتْ حَاضِرَةً تَمَتَّعَتْ شجاة خبيثة مجتسة من خبيثة من فوق الأرض ما لها من قرار You can't be too old. لم تعهل الذين بدلوا هي انذا دلي وعن سبيلك قل تبت ثم İzlediğiniz <gülüyor> وتخر لكم لنهار وتخر لكم الشمس والقمر دائم وتخر لكم الليل is İzlediğiniz كالمحرام ربنا ليقيم ولا فاجعل أفكدة من الناس تهوي إليهم فاجعل جئنا من الناس تتب pli de رَبَّنَا keح mi pei سمو الى لله جاء All he means. بني على الكبر إسماعي شكرا شكرا شكرا في to me lan old يا ربي لسميع الدعاء. ربنا لو في ودوال دي ورد